يا ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب وَلَا ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ فَتُكْوَى هذا ما وَجُنُوبُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ ان عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً وَ تَنكَ ماَا يقاتِلونَكُ كَف وَلَم أنن اللهَّ معَ المُتَّقم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 إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذَا فَرِحُوا خَفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَبًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لمأذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 لقد بتغور فتنه من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وظهر امر الله وهم كارهون ومنهم اِذَا اللَّي وَلَا تَفْتِنِ آلَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ إِنْ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 ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كاربون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزِيُ الْعَظِيمُ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سُورَةٌ تنبئهم بِمَا في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن فَتِمّ مِنْكُمْ نُعَذِّبُ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وَلَهُمْ عذاب مقيم كَلَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كانوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاوِهَ فَأَعْجَزَهُ عَمَدُهُ وَرَأْسُهُ في يَشْعُرْ بِقُوَّةٍ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليان يمررونَ بالِالمَعوفِ وَينهونَ عَ المُنكَرِ وَطيمونَ الصَّنةَ وَيُؤتونَ الزَّكاتَ وَيُطعون وَيطيعون اللهه وَسُون أُلائكَ سَ يَرحَمُمُ الله إِ اللهه الله عزيزٌ حَكم وَعدد اللههُ المُؤمننين وَمُؤمنناتِ جَنَّاتٌ تَجري مِن تحتِها خالدين فيها خالدين فيها ومساكنٌ طيبةٌ في جناتِ عدنٍ ورضوانٌ من اللهِ أكبر ذلك هو الفوزُ العظيم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 فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذلهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولي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 ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قابره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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن كأولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكون مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع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 ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا, تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حازناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء